والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ مصطفى اللهوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم مكنون لا تمسٹل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من أجل قُرْبَيْنِ فَرِحُوْنَ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُنْ عَيْنٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ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 ضبَ بَينَهُ بِسُور اللَهُ بَبَ بَطِنُهُ فيِيهِ الرَّحْمَ وَظاهِهُ مِن طِبَلِهِ العذااب يُنَلونَهُمْ أَلَ نَكُم مكُمْ قالَاوا بَلا وَلَ نَكُمْ فَتَتُم آمفُسَكُم وَتَرََّصُْم وَرْتَبِتُم وَغََّتْكُم وَغررَّت قُم الأمان حتىَ ج أَم اللهَّه وَغََّكُم بِالله الغرور فَالْيَومَنَا يُؤخَذُ مِنكُم فِدَةُ وَل مِن الذيذينَ كَفَوا مَأواقُم الن رُمهِييَ مَولاكُم وَبِس الْ المَوْصط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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرروا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين بخنون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد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 وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَدَعُونَهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالتَّغَارِضِ إِرْضَاءَ اللَّهِ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 پل